وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا ينصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا